إنه عميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أبواهم ننيد يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، ولما جاءت رسولنا لطمس.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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رتن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسجب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا